محمد رب العالمين واشنالله إلا الله حضوراً شريكاً واشنالله محمد رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم التسليم الكفيراً هذا ترسل في الصحيح الإمام المصري تعالى والمال ده 40 من كتاب المساجد ومواضع الصلاه باب جواز الجماعه في النافله اذا كان هذا بدايه ولم يكن علاوه ان الاتجاه للاتجاه والديوم الا ما استثناه الشارع من صلاه التراويح في رمضان وما الى ذلك قال والصلاة على حصير أي حكم الصلاة على حصير ونحوه دفعاً لمن كره على حائق أو حصير وخمرة وهي طفعة جد على مخضر الوجه يسجد علينا السابق وثوب وغيرها من الظاهرات قال حددنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري أبو زكريم قال الإمام أحمد ما أخرجت قرسان أو ما عبرت بسر إلى بغداد من قرسان بعد عبد الله بن مثل يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ولما وصى يحيى بن يحيى إلى الإمام أحمد لملابسه إذا هو ما فبلغت الملابس والقيام عند الإمام أحمد فأخذ منها شيئا يناسب طبيعته ورد الباطل على أهل يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وهذا ورع ومالك هو ابن منس أبو عبد الله يأمل جوابك لا يواجع هيبة الساهلون نواكس الأبطان أدب الوطار وعز سلطان القطع وهو المطاع وليس ذا سلطان عن إسحاق قبل عبد الله ألس الصحابي الجليل عم إسحاق عبد الله والد إسحاق الذي ولد في ذلك الليلة حملت بي أمك تلك الليل ولما وضعت جاء بي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنك وضرك عليك فلما كبر عبد الله رزق التسعة أولاد كلهم يحفظوا القرآن وكان منه إسحاق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طوش عن أنس ابن مال وابو حمزة صحابي الجليل أن جدته مليكة الصحيح أن جدته يعني جدة إصحاب وهي أم سليم أم أنس ويقال لنا أم سليم من دم الحالي. ابن خالب الأنصارية والدة أنس قالوا اسمها سهلة ورميلة ورميتة ومليكة ومليكة التي في الإسندة ومليكة و... أو قنيسة أسماء كثير ومن ألقابها من رميصاء والرميصاء واشتهرت بكل نياتها وكانت من الصحابيات الفاضلة مادت في خلافة أمير مدين عثمان قبل الله أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صناعة من قال كان بينه وبين نبي عليه وسلم طبابة ومحرمة ومنهم من قال كان هذا قرن من ذلك إجاب منه يعني من الطعام الذي دعته إليه وهل إجابة في الوليمة وغيرها واجبها أو مستحب في الوليمة من لم يجي بالدعوة وقد عصى أبو قاس كما في الأحاديث ومن من قال صرف هذا ببعض النصوص ومن من بين الدعوة إلى وليمة عرس أو غيرها فاستحبها بغير وليمة العرس كما هنا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غطعا من صمعته فأكل منه ثم قال قموا فأصلي لكم فأصلي لكم فأصلي بالميت قال أهزم بمالك فقمت إلى حصيري بالميت لنا قد سود حصير من جريد نفت قد سود من طول ما نمسا أي من كثرة مفترش واستعمن هذا رحكم بماء ليس لكونه نجسا ولكن من باب التنظيم فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفقت انا واليديم قالوا يدين جمير بن سعد ولا وراءه والعجوز من ورائنا أم سليم وسيأتي أنه كان مع أم سليم خالة أنس والعجوز من ورائنا يعني فوق على هذا الشمام الخالي باب المرأة المصف فلا تقف ولو كانت محرما لك في جوالك لو كانت مختلفك او كانت عما او كانت اما او كانت بنتا او كانت زوجة لا تطلق زوارك عن يمينك كما يطلق الرجل مع الرجل لا او الصبي مع الرجل او الرجل مع الصبي انما المرأة تطلق وراء الرجل قال والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصر قال وحذفنا شيبان بن خطوخ وأبو الربيع وعزو الله عن عبد الوارد وهو بن سعيد التنور قال حذفنا شيبان وهو عبد الرحمن قال حذفنا عبد الوارد عن أبي سياح وهو يزيد بن حميد عن ألس بن مالك أبو عبد الله ولا أبو حمزة أبو حمزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قلوبا فرقما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالمصاط الذي تحته فيغلسه ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد نخل يعني كانوا في قليل ذاتية لم يكونوا في الوطاهية التي نعيشها ومع هذه الوطاهية تجد من يتسخر فيحرق نفسه يسمع أن الناس من حرق نفسه هنا من حرق نفسه هذه آل الأيام ظاهرة سيئة وطبيحة تسقط الله سبحانه وتعالى أما يوجد شيء من الصدر أما يوجد شيء من سعد الصدر أما يوجد شيء من الدعاء أما يوجد رجوع إلى الله أما يوجد أقصام بالله قد مر على عمر المخطط في خلافته عاما وما ده وما سمعنا بأحد انضحر ولا سمعنا بأحد حرق نفسه وإن لله وإنا إليه رجعون عما نسمع فيها من ماذا نفع نفسه هذا الذي حرقه بدنه وداته ماذا من ضيق إلى أدب الله العفو و هذا هو حسب ظاهر المصوص وإلا الأعيان نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى أعيان الناس أشخصهم نرجعها إلى الله لكن المصوص هذا الذي يسخط على الضغط الذي هو هل بالحقيقة سينضخل إلى ساعة سينضخل إلى زنة وروح وريحان ورضوان من الله ومن سيفعل أبناء من بعده يا طرق هل وضعهم في ساعة أو وضعهم في ضيط إنا لله وإنا جيلا جوش إن من عذب نفسه بشيء عذب به القيامة ومن ودع نفسه بحديدة يجع نفسه بها في نار الجهنم والعياد والله ومن ترضى من فوق الجبل كذلك ومن تحسى سماً يتحساه بالنار والعياد والله فلما هذه الأفعال السيء القبيحة التي تدل على عدم إيمان الأقدار إن من ثمرات الإيمان بالأقدار الرضا القلاعة سعة الصبر الصبر يصبر الإنسان إذا لن نصبر الدنيا والأخير إنما وإنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصابر فأجور من المتاب وما أوتي أهلهم عطاء أوسع وأفضل من الصابر وأخير من الصابر اصبر لو لجأت إلى الله وغيرتما في نفسك من معصية إلى الطعام من معصية إلى الدوم لغير الله محمد إِنَّ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِطَوْلُهُ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَبُّهُ بَسْلِي انظروا حال الصحابة حصير من جديد ينضحونه إذا أرادوا أصطبع عليهم اسود من كفرة ما لنس أو ما لنس الله ومع ذلك صابرون عائشة رضا هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقف ببيت النبي عليه الصلاة والسلام ما معهم إلا الماء والطمر ومع ذلك مرت مرت ولا ضرب فإن الله وإن إليه رجعون من التصفق الذي نسمع فيه بهذه الأيام ولو أن الناس اشتكوا إلى الله إنما اشتكوا إلى الله إنما أشكوا بذي وحزني إلى الله فكشف اللهم بيه لو تضرعوا إلى الله نعم لا غير الله حاله نعم إنما يبتل العلماء ليعودوا إلى الله فلولا إجاءه بأسناد فتضرعه ولكن قصد قلوبه فإن لله وإن إليه نجعون وعافى الله بلادنا نصر من هذه الهزاة ومن هذه القلاقة وتهييج وتحريض والله الحمد منهج على السنة والجماعة منهج رحمة ليس بمنهج فور أو تهييج أو تحريض إنما هو منهج وجود ومنهج رحمة ومنهج صبر وحكم ومنهج ره وعلم وحكم أما منسه في أماد الشتاء فنسأل الله العبو العقمية نسأل الله أن بلادنا وبلاد المسلمين جميعنا القلاق والفوضى والفتن والمحل عفان الله فإنه لا يفرع بهذا المحل إلا عذاب السلام أو الأغبياء البلاداء الذين لا يحبون الخير للناس عفان الله وإياكم فحمى بلادنا وبلاد المسلمين ولا نشمد في أي بلده أبدا بل مصابهم مصابنا وفرحهم فرحنا وما يكون عندهم الفتن هذا يعني يؤثر على أنفسنا ونتضرر به معنا فسأل الله صلى الله عليه يزيل نعمة الأم التي نتمتع بها لأن عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن نعود بك من زوال نعمة وفجاءة نتمت وتحول عابقه وجميع صفره فكان يسألت بالله من زول النعمة وإن تعدوا نعمة الليلة في الصهر الله علينا تطر وتتابعه لا تحصى ولا تعد فارغمنا بشكره فلو أن الناس بما هم فيه ووسع صدورهم وصبروا لا آتاهم الخير والبركات والله مستعب قالا حدثنا زهير النساء أبو خيثمة النساء قال حدثنا هاشم بن القاس والملقب بقاء صالح شيخ الإمام أحمد قال حدثنا سليمان والأعمر عام ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد وكان من العباد الزهد المستاك أفتقات الأثبات وكان ملازما بأنس وكان أنس يقول إن للخير إلى مفاتيح وإن ثابتا مفاتيح الخير قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علينا وعن آنس قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علينا وما هو إلا أنا وأم وأم حرام قالت أم حرام بنت مدحة فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل النتابة أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لهم أهل البيت بكل خير من خير الجنة والأخير فقال أمين سبق معنا في حديث أنس الذي رأى القرراني وعسل الشيخ الأنباني كان نبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد لقوم كيف دعاء قال اللهم اجعل القيت قال الله عليكم صلوات وطوب من ابرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا آثمت ولا, ولا فجار قال النبي عليه الصلاه والسلام اجتهد لتوم الله قوم ابرار يقومون الليل ويصومون ولا قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت لكل خير من خير دنيا رشا وقال ابني يا رسول الله ويدمك ادعو الله له أنس بكل خير وكان في آخر ما دعني بي قال اللهم أكثر ماله وولده وبالك لهم فيه قالوا حددنا عمير الله بن معان قال حددنا أبي قال حددنا شعبه عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو قالت قالوا فأخا يعني من؟ وقام المرأة خلت ثانيا قال وحدثناه محمد بن مثن قال حدثنا محمد بن جعب الموقف بغنظر قال وحدثنيه زهير قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي أبو الشعيب إمام بن جهما التعديد قال حدثنا شعب بهذا الإسنادي قال حدثنا يحيب بن يحيى التميمي أن السابوري أو زكرية الأفضل لخالد بن عبد الله وهو الواسطي قال من خالد بن عبد الله الواسطي جاء في درجمة أن الإمام أحمد قال أقد نفسه من الله مرتين وزن نفسه مرتين فتصدق الوزن نفسه فضة مرتين مرة بعد مرة قال حاو حدثنا أبقرنا بشيء عبد الله محمد العبسي القفل قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشعبان عن عبد الله بن الشدان قال حدثتني ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه يعني وراءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على قمرتي قالوا حددنا أبو بكر بن أبي سيد وأبو كريب الخبر مريم قطعة من الجيد على قضل الوجه قالوا حددنا أبو بكر بن أبي سيد وأبو كريب محمد بن العلاء الهنزان قالوا حددنا أبو معاوية محمد بن خاص بن بضرير حقوا لو حددني بن سعيد قالوا علي بن مسهر جميعاً عن الأعمس حقا وحدثنا بن إبراهيم والله له قال أكبر نعيس بن يونس قال حدثنا الأعمس عن أبي سفيان من يظهر اسم أبي سفيان طرحة ابن نافع عن جابر قال حدثنا أبو السعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير. يسجد عليه هنا فرائد ذكرها الإمام نوى بصر لبأس أن نغترها قال فيه جواز الصلاة على الحصير خلافا لمن كريها لنك وسائر ما تنبطه الأرض وهذا مجمع علي قالونا وصد على شيء ضر فلها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمير أن يسجد على سبعة أرض وأن على الأرض ولا يلزم من سجوده على الأرض أن يكون بغير حائلة الحمد لله وهذا مجمع عليه وما عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب الطواضة بمباشرة نفس الأرض وفيه أن الأصل في الثياب والحصل والحصل ونحوها الطهارة وهذا قاعدة فقيل الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة حتى يأتي الدليل يثبت خلافها الأصل وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته فلا يبقى في الأصل إلا بشيء مستيقن وفيه جواز النافذة جماعة ليس على سبيل الدوام إنما لغرض ما إما, إما من أجل التعليم لسيما للنبي عليه الصلاة والسلام لما يصد هؤلاء في البيت المرأة تطلع على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف في ياتيها وصفت الصباح النساء غارباً لا يطلعن على الصلاة الإمام لما يصرن خلفه بسبب قرب صنوخ الرجال قال وفيه أن الأصل في الثياب والغصر ونحوها الطهارة وأن حكم الطهارة مستمت حتى تتحقق نجاسة وفيه جواز ناكلة جمع وفيه أن الأفضل فين وفي النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه في الباب قبله وفيه صحة صلاة الصبي المميز صلاة الصبي المميز وصلاة صحيح ويؤجر عليها أما قلب السيئات فإنه مرحو عنه قال وفيه صلاة الصبي المميز صحة صلاة الصبي المميز المميز لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صفقت أنا وليكنهم وراء وفيه أن للصبي موقفة من الصف وهو الصحيح المشهور بالمنذهاب وفيه قال جمهور العلماء هذا إذا لم يكن مفسدا في وقوبي بالصف الأول إذا كان فيه مصلح بالوقوف فالصف الأول لا بأس لأن الأصل أنه يلي الإمام أهل الأحلام والنهام أهل الأحلام والنهام يلون الإمام ويختهون عليه وينبونه إذا نبعوا نائبه أو ما إلى ذلك قال وفي أن الاصطبي موقفا من الصف وهو الصحيح المشور من مذهبه وفيقل جمهور العلماء وفي أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام يعني رجلان لا يقبان بجوار الإمام واحد عن يمين واحد عن يسان كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما الصحيح أن يقف وراء الإمام قالوا هذا مذهبنا وملهم العلماء كافة إلا بن مسعود وصاحبين فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فياطب بينهما وفي أن البرى تطب خلف لنا وأنها إذا لم يكن معها إمرأة أخرى تطب وحدها في بأخرة واحتج به أصحاب في المسألة المشهور بالخلافين وهي إذا حرفت لا ينبز ثوبا فأفترشهم فعندهم يحدد وعندنا لا يحدد ليه؟ لأن الفراش في عرف الناس لا يلبس ممكن لغة يلبس لغة كما في فلو أن رجلا مثلا حلفا بالطلاب أنه لا يأكل لحمة فمشى أشترى سمكا السمك من اللحم بالطريقة في عرف الناس لا تطلق سوجة ولم يعرف إيه منه وزوجته مازال في أصلاف السمك لكن لغة أما عروفا لا. مثال هذه التي بين عيدي الباب الذي يليه باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة هذا عددنا أبو بكر بن أبي سيدة و أبو قريبي بجميع عن أبي معاوية متى محمد بن خالد ابو كان ضرير ومع ذلك يرى رأي الفرجاه وهو اثبت الناس في العلم على ابي معاويه قال ابو طريمن هل حدثنا ابو معاويه عن اللعمش عن ابي صالح عن كوان السمان على ابي وريغطه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تسيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه بضع عشرين درجة وذلك أن أحدهم إلى توضى فأحسن الوضوع ثم أتى المسجد لا ينهزوا إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا أركع له بلا درجة وحق عنه بها خطية ما أحسنها للمعاني عندما نستحضر ونحن نبالبون إلى المسازد نزداد أجرا وثوابا ويفعل الإنسان من على الشرق قال آآ حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في ما كان في الصلاة ليتحمسه يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون الله اللهم رحمه اللهم اللهم تب عليه ما لم يؤذي في ما لم يحذف فيه قال حدثنا سعيد بن عم قال أفضلنا عفر وابن القاسم قال وحدثني محمد بن بكار بن الريال قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء قال وحدثنا بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا بن أبي عدي من بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبتها كلهم من أعمس بهذا الإسناد بمثل معنى أي الحديث السابق قالوا حددنا ابن أبي عمر آه. ابن أبي عمر مسموع محمد بن يحيا العدمي نزيل مكين قال حددنا سفيان عن أيوبا السفياني أبو بكر ابن أبي تميمة عن ابن سيرين ومحمد إذا أطلق فمحمد عن أبي هلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أهدكم ما جاء في مجلسه تقولوا اللهم اغضر له اللهم ارحمه تصلي على أهدكم أي تدعو له اللهم ارحمه ما لم يحدث وعلم بالصلاة ما كان في الصلاة قال قالوا حدثني محمد بن حاد قال حدثنا بهز بهز بن أسب العم قال حدثنا عمال ابن سلمة عن ثابت عن أبي رفا عن أبي هلائي رفا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصبر هل مقصود ما زال أو ما دام في مصلاة الموضع الذي سجد فيه أو ما دام في حيز المسجد ومحيط المسجد ودائرته قولان لا اهل العين قولان من قال يجلس في مكان سجودين الذي صلى فيه الفريق ومن من قال لا باس لو انتقل الى هذه الزاويه او هذه الزاويه او ما دام في المسجد ولا باس بالمعنى الثاني وهو ايسر للناس قال لنا قال عبد طيب قال ما دام في مجلسه يقول اللهم أغفر لهم اللهم أرحمهم ما لم يحد وأحدهم في صلاة ما كانت الصلاة بحمس قالوا محمد بن حاد قالوا حدثنا بهد قالوا حدثنا حمال عن ثابت عن أبي رابع عن أبي ريض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزال عبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم ارحمته اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحمد قلت ما يحمد قال يرسو او يضرط قال وحددنا يحيا ابن يحيا قال فرأت على مالكي عن ابي الزناد ما اسمه عبد الله بن ذكوان عن الاعراض اسمه عبد الرحمن بن يونس عن أبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زال أحدهم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا بنعه أن ينطلب إلى أهده إلا الصلاة قال حدثنا حرملة بن يحيى تجيدي النصر قال أخبرنا بن وعبد الله أبو محمد قال أخبرني يونس قال وحدثني محمد بن سلمة المرادية قال حتى عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهابن عن ابن همص من ابن همص؟ أعبد الرحمن ابن همص العاوض عن <تصفيق> أبي ورأي رفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد أنتظروا الصلاة في صلاة ما لابده تدعو له الملائكة دور. الله الله الله اللهم أرحمه قال وحدثنا محمد بن واشد شابوري وشيري قال حدثنا عبد الوزاق صلعان قال حدثنا أبو عروة ابن عروة أبو عروة, أبو عروة معمر بن واشد أبو عروة البصري عن همام بن ملمة عن أبي وريرة عن نبي عليه الصلاة والسلام بنحو هذا باب خضل جهرة القضى إلى المساجد قال أحددنا عبدالله ابن برغاد الأشعر أبو قريب قال أحددنا أبو سامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام وهي رواية أبي قريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة قال عددنا يحيى بني يحيى قال نعطف عن سليمان التيمين سليمان بن بلاد عن أبي عثمان النهدي عن أبي الدكعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسلم منه وكان لا تفطيه صلاة قال فقيل لهم لو قلت لهم عندكم أيها بالفتر أو قلت فقيل له طيب. أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يصروني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لمن شايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى المسجد وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الله لك ذلك كله قال وحدثنا محمد بن الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال وحدثنا إسحاك بن إبراهيم قال أخضرنا جريب إله عن التيميه بهذا إسنادي بن قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان وهو ماذا؟ النهبي عبد الرحمن بن مل عن قبيل بن قال كان رجل الأنصار بيته أخصى بيتك في المدينة فكان لا تطيب الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال فتوجعنا له فقلت له يا قلال لو أنك اشتريت حمارا يطيك من الرضاء ويطيك من هوام الأرض قال أم والله أم والله عندك أم والله أم والله, والله عندك أم لعلها نستطيع طيب يقول أمو الله ما أحب أن بيت مطلب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاهم وقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرضي أثر الأجر قال له النبي عليه الصلاة إِنَّ لَكَ مَاحْتَسَفْتَاكَ قال وحددنا سعيد بن عمر الأشعفي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عييدة حاق سعيد بن أزهر الواسطي قال وحددنا وفيع قال أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه ووالد وفيع ضعيد لكن هذا الشوالد ليس بالأصول قال وحددنا حدام بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الذكيان من اصحابه قال حدثنا ابو الزبير اسمه ابو الزبير الله اكبر رسول الله محمد كان مسلم من قال يا جماعه عبد الله قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد قال ودنا النبي على بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم بكل خطوه درجه قال حددنا محمد بن المحنة قال حددنا عبدالصرق بن عبدالوارد قال سنعته أبي يحدث قال حددني الجريرين عن أبي ناضرة عن جابر بن عبدالله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بني وسلم أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك وقال يا بني سليمة دياركم تكتب آثاركم دياركم, دياركم أي الزم تكتب آثاركم قال حدثنا عاصم من النظر التيمين قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال سمعت كهمسا وكهمس ابن الحسن البصري أبو الحسن وكهمس من الأسماء الأوراث كهمس ك... قال سنة بن كهمسا يحدث عن أبي نظرة عن جبر بن عبد الله قال أراد بن مسلمان أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني السلمة يا تكتب آثاركم وقال ما كان يصفنا ان كنا تحولنا مسلم الله في